كتاب المبين إن أزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن Minal of Hill I call you su fully abihia abati in near aitu قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ الرُّؤْيَا عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُبِينٌ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ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 يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وأبيكم في ريابه الجب والقوه في ريابه الجب يلتقطه بعض السياره يلتقطه بعض السياره ان كنتم فاعلين صيحون ارسلهم معنا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 تَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ وَمَا أنت بمؤمن Kum afusukum amra, facabur Bushra, tämä hulainen, ja aserrasivat häntä. بِمَا on tiennut, mitä he دَرَاهِمَ ja فِيهِ <تصفيق> الزَّ اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه Muxinin. Varawadat hulla ti hua fi bajti herran. Fsihi Sana mathwaaj inna huula ja flikon vanimon. Ja la بِهَا bi. Ja hamma كَذَلِكَ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 Kähdun, minne lihä. Inkana taamisoho, podda min, podda min, podda وَهُوَ podda min, podda min, podda min, podda min, podda min, podda min, ك عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئ. نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاه عن نفسه قد شرفها حبا إن لنا راه في ضلال مبين فلما سمعت بمقرهم أرسلت إليهم سكينهم وقال تخرج عليهم فلما راينه اكبرناه وقد طان ايدينا وقلنا حاشا لله وقلنا حاش ما هذا بشرا shan on... in a in لا يشكرون يا صاحب السجى أمر أن فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف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 سبع بقرات سمان يأكلهن سبع نعجاف وسبع سبلا خضرو وسبع سبلا خضرو وأخرى لعلي, لعلي tum fa fi sunbule fa fi sun 12. 13. 14. 15. 16. 17. فِيهِ 19. 20. 21. 22. 22. 23. 23. 24. 24. 25. 25. 26. 26. 26. اللاتي قطعنا ايديهم ان ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكم اذى Sala. ل يصل فلما كلمها قال انك اليوم لدينا مكين أمين. قال جعلني على خزائن الأرض. إني حفيظ Tilat lieta baua u min ha haithuja bi Nuslimu mi rahmati قالوا عليه فعرفهم فعرفهم بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها Miksi et ole تأتن للمتوكلون ولما دخلوا من حيث أمر